بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه فات فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان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 ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتيهم أهُم أشد خلقا أم من خلقنا فاستفتيهم أهُم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين اللاذب بل عجبت ويسخر وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قلنا نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم ينظرون فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم ينظرون وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، 126-وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا. بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين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 وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فواكه وهم مكرمون فواكه وهم مكرمون في جنة نعيم على سرور متقابل يطاف عليهم بكأس ممتعين بيطاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيط مكنون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 فاضل عفرااه في سوائل جهيم قالت الله انك لتردين قالت الله انك لتردين ولولا نعمة ربي لكم من المحضرين أفما نحن بميتين أفما نحن بمجتين إلا موتة الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقون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 فإنهم لا آكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لا الجحيم ثم إن مرجعهم لا الجحيم إنهم ألفؤابهم ضال على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فمنظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين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 وتركنا عليه في الاخرين سلاما على نوح في العالمين ان كذلك نجزي المحسنين انهم من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين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 فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون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 إبراهيم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا كذلك نجزي المحسنين إنك ذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء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 ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين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 إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين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 لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلولا أنه كان من المسبحين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 فاستفتهم آل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إنا ثوهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون اصطف البنات على البنين ما لكم ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون أم لكم سلقاء مبين فأتو بكتابكم إنكم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة سببا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصهين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصال إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِ تنا ذكر من الأولين لكن عباد الله المخلصين فكفرو به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمةنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المقصور وإن جدنا لهم الغالبون فتولّعنهم حتى حيلوا وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صداح المُذَرِّين